بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يضل أعمالهم.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 يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم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 A f man yang ada di antara mereka dari Rabbnya seperti orang yang berzina kepadanya dan mengikuti kehendaknya, malaikatnya adalah سِينِيٌّ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنَ الْعَسَلِ مُصَفَّى Walauhum fiha min kulli thamarat, wa maghfiratum min Rabbihim, kemanhu qalid fi alnair, wa suqma anhamim, fakutta ammahum, waminhum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 Fālam anhu la ilāha illā Allāhu wa astaghfir liẓan bika walil-muʾminīn wal-muʾminat. Wallāhu ya'lamu mutaqlabkum wa mithwakum. Wa فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنْذِرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ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 ولو نشأ أولئك ريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم.